بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والعشرون من التذكرة باب ما جاء في بعث الأيام والليالي ويوم الجمعة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئاتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها محتفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها الوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليه مستقلان ما يطرقون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون خروجه القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم وإسناده صحيح وقال أبو عمران الجويني أو الجوني ما من ليلة تأتي إلا تنادي اعملوا فيما ما استطعتم من خير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة اعملوا في ما استطعتم من خير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة أو كما قال ذكره أبو نعيم أتابع باب ما جاء أن العبد المؤمن إذا قام من قبره يتلقاه الملكان الذان كانا معه في الدنيا وعمله. تقدم من حديث جابر مرفوعه فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ذكره أبو نعيم أيضا عن ثابت البناني أنه قرأ حميم السجدة حتى إذا بلغوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وابشر بالجنة التي كنت توعد قال فأمن الله خوفه وأقر الله عينه فما, فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة فالمؤمن في قروة عين لما هداه الله تعالى له ولما كان يعمل له في الدنيا وقال عمرو بن قيس الملائي إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله وعمله في احسن صورة وأطيب ريح فيقول هل تعرفني فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم وتلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وأن الكافر والعياذ بالله عز وجل يستقبله وعمله في أقبح صورة وأنت نريح فيقول هل تعرفني فيقول لا إلا أن الله قد قبح صورتك ونتن ريحك فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيئ طالما ركبتني في الدنيا وانا اليوم أركبك وتلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الحاكم وقال الذهبي صحيح السند اثنان خبر صحيح ابو نعيم في الحلية ثلاثة سبق تخريجه وتابعه وتلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون ولا يصح من قبل اثناده قاله القاضي ابو بكر ابن العربي أين يكون الناس عيد باب؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد وذكر الحديث وفيه قال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر الحديث بطوله وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرج مسلم أيضا وابن ماجة جميعا قالا حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن نصروق عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فاين يكون الناس يومئذ قال على الصراط وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين يكون المؤمنون يومئذ قال على الصراط يا عائشة قال هذا حديث حسن صحيح وخرج عن مجاهد قال أو خرج عن مجاهد قال, قال ابن عباس أتدري ما سعة جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قوله عز وجل سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قالت فقلت فأين, فأين الناس يا رسول الله قال على جسر جهنم قال حديث حسن صحيح غريبا من هذا الوجه فصل هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسماوات تبدل وتزال ويخلق الله سبحانه وتعالى ارضا ويخلق الله سبحانه وتعالى أرضا اخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط لا كما قال كثير من الناس أن تبدل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها وتسوية عباره عن تغيير صفاتها وتسويه اكامها ونسف جبالها أمد أرضها ورواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه خرواجه ابن ماجة وسيأتي ذكره في الأشراط ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشيه واحد خبر ضعيف ابن جرير اثنان صحيح مسلم في كتاب الحيض ثلاثة صحيح مسلم في كتاب صفات, صفات المنافقين وأحكامهم وابن ماجه في كتاب الزهد في كتاب الزهد أربعة صحيح الترمذي في كتاب تفسير القرآن تفسير القرآن متابع وذكر ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال حدثني ابن عباس قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأدين وزيد في ساعتها كذا وكذا وذكر الحديث وروا أبو هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم ذكره الثعلبي في تفسيره وروى علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه ذكره المعوردية وما بدأنا بذكره أصح لأنه نص ثابت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن قال قائل إن بدل في كلام العرب معناه تغير الشيء ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ولا يقتضي هذا إزالة العين وإنما معناه تغيير الصفة ولو كان المعنى الإزالة نقول يوم تبدل الأرض مخفف أو يوم تبدل الأرض تصبح تصبح يوم تبدل الأرض مخففة. من أبدلت الشيء إذا أزلت عينه وشخصه قيل له ما ذكرته صحيح ولكن قد قرأ قوله عز وجل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها مخففا ومثقلا بمعنى واحد عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها مخففا ومثقلا بمعنى واحد قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا وقال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكذا ذكر تاج اللغه ابو نصر الجوهري في الصحاح وأبدلت الشيء بغيره وبدله الله سبحانه وتعالى من الخوف امنا وتبديل الشيء ايضا تغييره فقد دل القرآن وكلام العرب على أن بدل وأبدل بمعنى واحد وقد فسره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، وقد فسر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد المعنيين فهو أعلى ولا كلام معه قال ابن عباس وابن مسعود تبدل الأرض أرضا بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئه قطة وقال ابن مسعود أيضا تبدل الأرض نارا والجنة من ورائها يرى أكوابها وكواعبها وقال أبو الجلد حيلان بن فروه إني لأجد فيما أقرأ من كتب الله سبحانه وتعالى أن الأرض تشتعل أن الأرض تشعل نارا أو تشعل نارا يوم القيامة وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تبدل الأرض فضة والسماء ذهب وقال جابر سألت أبا جعفر محمد بن علي عن, قوله عن قول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة ثم قرأ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد. اثنان ثبّق تخريجه ثلاثة خبر ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد. في زوائد الزهد والحاكم تعقبه الذهبي. أرسله عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أربعة أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد أتابع قلت وهذا المعنى الذي قاله سعيد بن جبير ومحمد بن كعب مروي في الصحيح وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وإليه, وإليه ذهب ابن برجان في كتاب الأرشاد لا في كتاب الأرشاد لا وفي كتاب الإرشاد لا وأن المؤمن يطعم يومئذ من بين رجليه ويشرب من الحوض فهذه أقوال الصحابة والتابعين دالة على ما ذكرنا وأما تبديل السماء فقيل تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها قاله ابن عباس وقيل اختلاف أحوالها فتارة كالمهل وتارة كالدهان حكاه ابن الأنباري وقال كعب تصير السماء دخانا وتصير البحار نيرانا وقيل تبديلها أن تضوى كطي السجل للكتاب وذكر أبو الحسن شبيب بن إبراهيم ابن حيدرة في كتاب الإفصاح له أنه لا تعارض بين هذه الآثار وأن الأرض والسماوات تبدل كروتين إحداهما هذه الأولى وأنه سبحانه وتعالى يغير صفاتها قبل نفخة الصعق فتنتثر أولاً فتنتثر كواكبها وتكسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل ثم تكشط عروقهم ثم تسير الجبال أو تسير الجبال ثم تموج الأرض ثم تصير البحار نيرانا ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الهيئة والبنية غير البنية ثم إذا نفخ في الصور ثم إذا نفخ في الصور نفخه اذا نفخ في الصور نفخه الصاعقه طويت السماء ودحيت الأرض وبدلت السماء وبدلت السماء سماء أخرى وهو قوله سبحانه وتعالى واشرقت الأرض واشرقت الارض بنور ربها وبدلت الأرض تمد مد الأديم العكاظي اعيدت كما كانت فيها القبور والبشر على ظهرها وفي بطنها وتبدل أيضا تبديلا ثانيا وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم الأرض التي يقال لها الساهرة يجلسون عليه وهو وهي أرض, أرض عفراء وهي البيضاء من فضة لم يسفك عليها دم حرام قط ولا جرى, عليها ولا جرى عليه ظلم وحينئذ يقوم الناس على الصراط وهو لا يسع جميع الخلائق وإن كان قد روي أن مسافته, أن مسافته ألف سنة صعودا أن مسافته ألف سنة صعودة وألف سنة هبوطة وألف سنة استواء ولكن الخلق أكثر من ذلك فيقوم من فضل على الصراط على متن جهنم وهي كإهالة جامدة وهي الأرض التي قال عبد الله إنها أرض من نار يعرق فيها البشر فإذا حوسب عليها عن الأرض عن الأرض المسمات بالساهرة وجاوزوا الصراط وجعل أهل الجنان من وراء الصراط وأهل النيران في النار والعياذ بالله عز وجل وقام الناس على حياض الأنبياء يشربون بدلت الأرض كقرص كقرصة نقي فاكلوا من تحت أرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أي قرصه واحدة يأكل منه جميع الخلق ممن دخل الجنة وإدامهم زيادة, زيادة كبد ثور في الجنة وزيادة كبد النون على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى باب منه أمور تكون قبل الساعة ذكر علي بن معبد عن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن في طائفة من أصحابه فقال إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور واعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن فقلت وكيف هو قال هو عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لك عرض السماء والأرض فينفخ فيه ثلاثه نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخه الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماء والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويديمها ويطولها يقول الله عز وجل وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق مأخوذة من فواق الحالب وهي المهلة بين الحلبتين وذلك أن الحالب يحلب الناقه وذلك أن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم يحلب ومنه سمي الفواق فواقا لأنه ريح يتردد في المعدة بين مهلتين أي أن هذه النفخة ممتدة لا تقطيع فيها ويكون ذلك يوم الجمعة في النصف من شهر رمضان فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب ثم تكون سرابا ثم ترتج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله عز وجل يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفه فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير وتتطاير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتتلقاه الملائكة هاربة فتتلقاه الملائكة هاربة فتضرب بها وجوهها ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي التي يقول الله عز وجل يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله أعيد الآية التي يقول الله عز وجل وهي تثمة آية وآية أخرى يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد فبينما هم على ذلك اذ تصدعت الارض من قطر الى قطر وراوا امرا عظيما لم يروا لم يروا مثله فياخذهم من ذلك من الكرب والهول ما الله به عليم ثم ينظرون الى السماء فاذا هي كالمهل ثم انشقت خسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت السماء عنهم ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والموتى لا يعلمون شيئا من ذلك قلت يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال أولئك هم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء يقيهم الله شر ذلك اليوم ويؤمنهم منه وهو عذاب يلقيه الله تعالى على شرار خلقه وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة, إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي شديد فتمكثون في ذلك ما شاء الله إلا أنه يطول عليهم كأطول يوم ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفق نفخة الصعق الحديث بطوله وقد تقدم وسطه وهذا آخره فصل هذا الحديث ذكره الطبري والثعلبي وصححه ابن العربي في سراج المريدين وقال يوم الزلزلة وهو الاسم الثاني عشر يكون عن النفخ عن النفخة الأولى بهذا الحديث الصحيح الواحد المفرد ولما نبأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذكر الزلزلة التي تكون عند النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام قبل نتابع في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث وتابع من الأهوال العظام التي يعظمها قوله شيء عظيم ومن فزعها ما لا تطيق حمله النفوس وهو قوله لآدم ابعث بعث النار فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم ولا يقتضي أن يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليد وتضع الحوامل وتذهل المرضع، ولكن يحتمل أمرين أحدهما أ يكون آخر الكلام منوطا بأوله تقديره يقال لآدم ابعث بعث النار أثناء أيوم يشيب فيه الوليد وتضع الحوامل وتذهل المراضيع من أوله الثاني أن شيب الوليد ووضع الحوامل وذهول المراضيع يكون في النفخة الأولى حقيقة وفي هذا وفي هذا القول تكون صفته بذلك إخبارا عن شدته. وإن لم يوجد غير ذلك الشيء فيه، وهذه طريقة العرب في فصاحتها. قلت ما ذكره ابن العربي من صحة الحديث وكلامه فيه فيه نظر لما لما فيه نظر لما نبينه آنفا، وقد قال أبو محمد عبد الحق في كتاب أعيد من عند قلت ما ذكره ابن العربي. من صحة الحديث وكلامه فيه فيه نظر لما نبينه آنفا وقد قال أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له ورد في هذا الباب حديث منقطع لا يصح ذكره الطبري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ينفخ في الصور ثلاث نفخات أو ثلاث نفخات الأولى نفخة الفتع فذكره قال وهو عنده في سورة ياسين قلت قد تقدم أن الصحيح في النفخ إنما هو مروتان لا ثلاث وحديث مسلم في قول الله سبحانه وتعالى لآدم يا آدم ابعث بعث النار إنما هو بعد البعث يوم القيامة ونفقة الفزع هي نفقة الصعق على ما تقدم أو نفقة البعث على ما قيل على ما يأتي إن شاء الله تعالى ولأنه لو كانت نفقة الفزع غير نفقة الصعق لقد تضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها احياء ما شاء الله تعالى ويكون هناك ليل ونهار حتى تأتي نفخة الصعاق التي يموت لسماعها جميع الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا لا يكون قوله بعث في اثناء اليوم الذي يكون مبدأه نفخة الفزع على ما ذكره ابن العربي والله سبحانه وتعالى أعلم ولا يلزم من زلزال الأرض أن تكون عن نفخه فإننا نشاهد تحرك الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال ومياه كالسفينة في البحر إذا تلاطمت أمواجه من غير نفخ وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة ومقدماتها كسائر أشراطها وقد قال علقمة والشعبي الزلزلة من أشراط الساعة وهي في الدنيا وكذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وقد ذكره القشيري أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره أن المراد بنفخة الفزع النفخة الثانية التي يحيون فزعين يقولون من بعثنا من روقدنا ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم والله سبحانه وتعالى أعلم ونحو ذلك ذكره الماوردي واختاره وقد قيل إن هذه الزلزلة تكون قبل الساعة في النصف من شهر رمضان بعدها طلوع الشمس من مغربها والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد خبر ضعيف الطبري في تفسيره اثنان متفق عليه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ومسلم في كتاب الإيمان وتابع وقوله سبحانه وتعالى درونها الضمير المنصوب في ترونها للزلزلة أو القيامة قولان فعل الأول أن ذلك في الدنيا قبل نفقة الساعة لعظم تلك الزلزلة وقوة حركتها بالأرض لأن القيامة لا رضاع فيها ولا حمل فتر الناس كارا يعني من الخوف وعلى القول الثاني يكون فيها في يكون فيه وجهان أحدهما أن يكون مثلا والمعنى أن يكون يوما لا يهم أحد فيه إلا نفسه والحامل تسقط من مثله كما تسقط الحوامل من الصيحة الشديدة ويكون الهول عظيما والوجه الآخر أن يكون ذلك حقيقة لا مثلا ويكون المعنى, ويكون المعنى أن من كانت محشورة مع ولد الرضيع فإنها إذا رأت هول ذلك اليوم ذهل ذهلت عما ولدت وأن الحوامل إذا بعثنا أسقطنا من فزع يوم القيامة الأحمال التي كانت أحياء فماتت بموت امهاتها أحياء ثم لا يمتن بالاسقاط لأن الموت لا يتكرر عليهن مرتين لأنه لا موت في القيامة وإنما هو يوم الحياة وتضع الحوامل حملها ثم يحتمل أن يحيي الله سبحانه وتعالى كل حمل كان قد تم خلقه ونفق فيه الروح او نفق فيه روح ويسويه ويعدله فإن الامه تذهل عنه ولو لم تذهل ما قدرت ما قدرت على ارضاعه لانه لا غذاء يوم لها ولا لبن واليوم يوم الحساب لا يقبل فيه من من عذر ولا عله فكيف تخلى والاشتغال الاشتغال بالولد مع ما عليها من الحساب وهي بصدده من الجزاء والحمل الذي لم ينفخ فيه قطة إذا سقط يكون مع الوحوش ترابا ولم يبتدا إحياؤه لأن اليوم الإعادة فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في الآخرة قاله الحليمي في منهاج الدين أو في منهاج الدين